بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقوهن النساء طلقتم النساء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 نسائكم إ ن ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم ي ح ض و أ و ل ا ة ا ل أ ح م ا ل اجلهن أ ن يضعن حملهن ومن ي من يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله إ ل ي ك م ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا أسنون سكنتم ولا تضرهن ا لتضيقوا ع ل ي ه م و إ ن كن أ و ل ا ث حمل ف أ ن ف ق و ا ع ل ي ه م حتى يضعن حملهن ف إ ن أ ر ض ع ن لكم فاتوهن أ ج و ر ه ن واتموا بينكم بمعروف و إ ن تعاثرتم فسترضع له أ خ ر ى لينفق ذو س ع ة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ا ت ا الله لا يكلف الله نفسا إ ل ا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا و ك أ ي من قريه عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها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 ليخرج الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من الظلمات إ ل ى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحين يدخله, يدخله جنات تجري من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 ا لتعلموا ل على كل ل ه شيء قدير ان الله على كل شيء قدير و أ ن الله قد أ ح ا ط بكل شيء علما